إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب, الميمنة وأصحاب الم مشآمتي ما أصحاب المشآم والسابقون السابقون هؤلاء إنك المقرضون في جنات نعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موطنة متكئين عليها متقابلين يقف عليهم ودان مخلدون بأكواب, بأكواب وأباريق وكأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يزفون جهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المتنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيل سلام سلام وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ منطود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترا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 ve alâ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 زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنَشْأكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنتون نزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتابة عَلِّ الْمُطْفِئِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا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 كان من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم